بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومين بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجر به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَهْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أعوذ بالله مشبه رجل بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة بمقا عضال الله سورة الدن وحين نكملتها سورة ده مكاكس والدقاء سورة الله إلهي وقبل كل أرطاء qaala subhanahu wa oo sila wa hadana waayo balin iyo nasaynta إيمان ha iiman kale naftiisan inta uu yahay xasal basri heli meesisa ilaah laada asagoo la dagaalamaya mooyeen maxaad waxa uu sameeyay weeyday maxaad waxa uu sameeyay xad uu gaabisay waka warruu khair ka badanay xisaab talawu oo xisaabtu insha wa ardaah وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فذلك أخف يوم القيامة من حسابكم. وتأهبوا، أما وتزينوا للعدل أكبر على ما تحف عمارك بديج. ورحساب أنت على حساب، أو أنت الذي ميزام. هنا تصير شامب قياملا، أي كفوا الناس حساب تني إيو، أي كفوا الناس السقر هي مالك، وين إلى الورطة ي إلى عن. وساقر صلاة عماش النساء سبده جاردي الله عنه واردا مرك النفط الروحة مو من كه كان كرئيس صوت دان كمال ورقة دان وصماية ماش الدان النفط يسولع داع أو شيطان هي هودي سئي حال كاسوس كتبة وجرة لكن روح إيمان كلام حالويا قلناه طاعن ونفتي سعينه يوم أول الضج على ماي ماحد واحد وسعينه وعيلة وضيع وود ذاري ومحاول على قابل سبعة ساس النفط يسقظ عيا وسومه كنا soo in lagu xisaabey soo magayno qabrka ka dambeey soo magayno saara ka dambeeyaan wa kan wax ku dhacay waxa uu seexanaysa waxa sanu samaynaysa waxa uu la tartana ma waxa inta naftiis uu ku haye marka nafta ruuxa la dagaalamaysa waa ruuxa muuminka naftiisaw inta san ku darto jawaabti waxa wey la tolo xafun Soomaalatu xasaboon inta aya xasabu ma الإنسان وإنسانك، على أن نجمع هنا أن كل منا يسويه العدالة ولا فيه سوى إنسان كبعد تجدهنا يا ربنا سبحانه وتعالى حمده أن لا فيه سي، لا لا سكانه، بلا ونصواه يقدرين حال صار صار قيب أن يكونوا على أن يسووا هنا سن بنانا فرح الطرف طولي بنانك فرح انتو غوري صار، ما سرنا صار بلا وان كلمنا إن اللي فيه سقاطينين حال أنه أن يقوى أود على أن نسوي بناءنا فرع اسمه الجنو من ساقن الجنو سه هذا غير أوكاري على اسمه يمبلاء هذا سووا هذا سه سووا دقينه هذا فرو حمقى بستان حمقى أنك تلهم فرع إلهي النساء ينود جري أنا وسأو قانا ونسأو قانا هذا سه سووا دقينه على علا كاريين كور حسال سووا كلا وإن عميله يسوعنا وتعالى وينسيه كمته فرعان لا ينافرين. مرك الله في سبع ونصف. يان سكان. أنا سكان. أوأنا من. أوأنت أقوى حتى عن سادي كصار لجنوينه وذن. أما يان سلاح السكود الجنو. وعلى عرقك لكجنو فريتانكي الفريق لكجحنا أمبابين. أودنا نقول نعيم الله سبحانه وتعالى. بل يريد wuxuu doonayaa in insaanku waxa qiyaamada u beeliyo wuxuu dooniba ah la yahay insaanku inuu fujiro inuu beeliyo amama hordiis inuu faajirimo sameeyo dambiga iyo diirubta iska waraaqdo raawu ruuhadu qiyaama rumaysan yahay wax badan ayay taasi korisaagaysaa taadartaba waxa aad ugu badan من كان يومير و وليه فليكرم جار من كان يومير بالله فلا يذجّار فليكرم ضيف مركى الطيّام أول الرويسيني وحباً بك علّي سو مركى قالوا الحيوي له سبحانه إنسان كان وقف قيامه ذا ود بيني يروحوا روا إيش هودي سو بسكرعو إنه خمره يسكعب إنه يسكز دنيس الشرق وح إلى هيك ليوفر قاعدة النار تلوم برا النفتر ربطاو مركب الروح يبمو من كها وحبسية ووح النفتر ربت يبكر عنا يوم أدي سجن المؤمنين والرسول والجنة الكه قالوا كنا قلنا الدون يوم الجنة ده وحه الدون الله جهرا وح مرك علبة الحين وح إنسان كطيان كيس سكوت ويدنوبته نساعس علا الدباشوا بليجي وحودونة يا أنا الله صاب لهن تاس كداي وحودونة يا إنسان اللي في أمامه هرتيس وح كار إنه بيري وصادرت ما ده حيسك قصع له وحودونة اس قصعني يسألون السؤال ليه وإنسان كفاجر كهاي إلى بينه إنه سير عليه أيامه يوم الدين أيامه يوم الطيامات ما أنت طيامات واحد ساس يلهي والسؤال إنكاره ما جرت أي واحد هاي قصني وحاجة مسكها حضباعش ساس قيامه جستي فإذا برق قبولي قيام الرياح كوره فإذا برق مركوره البصره عنده مركوره وخاصه فالقمر النور كلا جب بيوه والجمعة على كل ميه الشمس قرحة دي, دي, دي. الانسان. الانسان هي والقمر ضيحين كلا وادوا افتين كلا جب بيلا سكانه اللي يقول الإنسان إنسان كورده هي يوم ما إذا ما لين كأين المفر عرقوا إنسان كل واحد حج rahwal buduray eena al-masar xageen arnaaw xageen galaaw xagee ku dhumaana tasuday khallaab wali subhanahu wa ta'ala insaan wal basa ku dhawaaqay ilaahi ri khallaaw ha haqaha la wasar meel loo cararo lamaan gaayna jinn meelad maan gashan male sawi xaqiqad ila يوم ma idan maalinka al mustaqaru maqarnasumaanto hatay xaggaa lugu sugana ilahay hortay rool bay ilahay wariisayay iyo qiyaamada marka saxisaabayna dunabbu dunabbu walowaramaya qalin insaano insaankiyoow ma idan maalinka bima qaddama oo horeey marsado inta adduunka joogay oo ilahay hortay isageeystay waa akhara iyo wuxuu khayr aad ay lagaadaayde waa uu soconay adaa dadka balaaye barto dambiga dadka Zina balaaye bartay waa kursaaranyahay waad oo gaar dhintay khamri waa dad bartay ciinaad dad bartay tooga dad bartay jaad dad bartay سالك كذا الصامو علمك برتوا وكسو إلى يكحرم هذا وارد أن تواخير كوس على يدك ينبو الإنسان والله هو رمي وما ينمارنك بما اقتداره رأي مرسله وآخره قد مرسله بل إن الله رمي إسكابر نافع على الإنسان وإنسانك على النفس هي النفس دي سدشرة بسيرة سامر خاتبه هذا بس كمرخات كم فوري أفقا أنت لقح روي اللوبي يجمعه يجاء ماله البحضي سو سيراي سبحانه وتعالى كتابنا وشغه السجع والرئي قالوا القهبه كذا من عذيره بدر داركيس بدر دار بهليج ما الدوساسا يكون دعوة دوساسا صابه هذا وحاسا وقاس هذا القاس بدر دار بهليج ما الدهر ريد السكارس كمر خاتفرو الله سبحانه وتعالى رأول لا تحرك رسول صلى الله عليه وسلم أيها إلهي سبحانه وتعالى أمركن سيء أما جرحن كره أبو عبد الله من عباس بن قتيبة سيره بعير رسول قوحوه عن تناعيات كنسود دجن آدي آد غران كمدش دو غرب قرموق أو الجبيل أو آخره مرحص على سماحنا بالله وقعدوا على وجه الله تحريك هذا القدين به القرآن كسبت سالس أنا كعرب كا للتعجيل قرآن هذا كبقينو كاف قدو إن علينا وحدوش الندى جمعه قرآن كأن قلب من وكل منه وقرآنو إنم كوا آخرنو أيادوش مرحصارو قلب راع إنم كورو ندو إلهو إنم كوا آخرنو أيادو جنب نقول كوا بالله قادنا هدك دينه قرآن كحد هذا hada shaadiga inaayso ruuri hadlayde weey wa ku dhaafayoo faida qaraana marka aan ku akhriimo fa tabic raq quraanaha waan ku akhriyay saan ku wa akhriyan ku baray warab sida inayna aleena waxa dushanada bayaan in quraanka ku kala cadayn oo waxa ka iskaal كلا بل <تصفيق> تحبونه عاجل كلا ليس <تصفيق> الأمر أرنت الله كما تظنون صاد مراينا يسانو إن الخير ليس هنا إنه عاجل يسام مهر بل تاسع إذا كنت تحبونه وحاج عشي هنا العاجل تهدوه وضعتك وضعه جاء الإسلام بحاجة وضعتك جعله سيب إذا كنت يسكسي الدائين والنفط الذي يلضع الله يقول الله يمكن أن يكون النفط يسوي حيلي ويجعله كي حيلي adduunyad darad ku qayeyn adigaana qalbigaaga kaga soo iyada uu ka dhigto muhiim oo midayta ku qabsaday nafti kala dagaalamay kana isku shidayo xalla xaq annawada bi kara waxa dhawaha bal inaad ah iyagoo calaataan adoo calan fashaan oo u dadasheen waad ka tagaysa wajoo waji yaro gooma idan maalinka aakhara naadira way ifaysaa markay naftooda la dagaalameen oo xumaanta cici oo shaweederi cici oo sheeydaan ka soo raab wajgoodu allaah wuxuu inaadira باسرة وورونا يودي وورونا يمر فروره الشدة كلها وجو وجوورس تظن وحي قين ووجودهس أي فعل إن له بصمة بها إذا فقيرة بلا يوين ضربك اللي فيه سجى بس في قرد رفعه ضرب كاردا بلا يوين نار انتقى إياه لف ضربك سأوبر بريس ساو نار تصل سيقينا يوم وهذا كديدون كج على ورفعه نقطع العلم تظن وجودهس وحيوم برايني سب باسرة وسأو ayuba arabaa بها lagu sameeyay faaqida tun balaayo weyn oo lafaha dhabarka baabbeenaysay aya gay wa ka salama wa wadanna isaguna uu yaqayna wa kii lagu saxdaree xaaladda marayey annuu sawal faraaq adduun kii uu faruqa u yartay wa wala tusayaa weey gurigiisa adduun naray adduun jannaba qoris la keenay malakiiba ku soo degreeys adduun muminayo sayiraa inuu shaqeeyo subhaana ya dareeyna wajuu ambuu adbar waltafata saaqi saaqi dulunkii oo dul saarmo فما لينك يدوم كودن بي آخرًا أقول ريح مركز سوالف الله كل ما يأليك هذا تربهم وححقها ربك إلى ربك ربك يحجز يوم ما ينملن كالمساق والروح منشالله حين إله يحجز حجيل الجين جسد في قبر بالجني نفتنا إلى يحجز اللوجين مركز أن تروح على سوات طريال سند على إذا بلغ الله صخر والبو يسوي يدير جرو ولا يروح in adunka halka tagto oo sakala tilmo admarto aabi aad ay moodku aadag yi dadka lagu adkay rafaq badan ba dadka ma raamuun ka dadnimada qowey kan kaana waa ha haqiiqadu ay tahay walay israholba inaysaa kusii weesay sida ogowgu u diyaar الله kallaw ha haqqa ida bara qad markay nafti soo gaarto ataraaqay kalxamaha oo waqilal oo man raa sidii horeen kuma fasire wa lagu fasiree ya dawaaynaa xageen waxa weey raadinay dawa waxa ka dhow fi waqilal malaa'ikta العدل dhaysan man raadin دانا la korayo مرأيت اسمه الدين يسوى سئ على الروح أنهم مو من بامس الكافر كأنه قاضي وسمعت هذا وظن هو يقيني يستقيم روحه محتضر كأنه صاحري أنه يسوى الفراغ الدوجين وكثير والتفت الساق بالساق شديدة الدون كمالنا كودن بيج آخر مالنا كودن شديدة اسمه جمادن أما حق وطبيعي إلى ربك ربي يا حجي سليمان على كا كالمساق ماشر الله كعيني إني يا حجي سأتحس حق فلا سدق مرك الروح الحمّاو إلى كتابي يا رسولك يا آخر مرؤوين ولا سلام من التكنجرو رعن تكني ورعن يلا يا قيامة ير ورعن كيا قبر يوحى صار مرؤوين ولكن مؤص إلهي حمّاوين ومت تكنجرين كذب إلهي مبيني وتولى إلهي أطاعنا وكس الجسي ثم ذهب ووآري إلى أهري هيركيس يتوضأ الصواب كبري يوم ما توارس كرد جديد كبير درتي سوى ساعة سكر جديد يوم وقاك كبير سبب غير كذا عقيسان أولا الله كفو أولا قارب هلاك كون قارب الله كل هلاك نار بكون وروح أصل هلاك جايب السد ثم أولا الله كفو أولا هلاك جايب السد ولي كل هلاك وحق وحمض رنطاي وحق أوله هلاك ينار أولا لك قاربا حلاكو نار تادي عذابك قبل أن العذابك هو السود وان يروح السوداء استغوها أي النفط كبه فأولا ثم أولا لك فأولا هلاك أجب السود وعذابك أجب السود أي أحسابه موحق على الإنسان وإنسانك أن يترك إن لغتك أي سوداء استغغوه أن يحبه اللفرين وحبهنا لك أخبه إن الله يسكسي دايمي أمراينيك وأن يحبه لكوه ow xal laga reeb oo bilashay sagaha warimasaas oo insaanku mooday waalay subhanahu wa ta'ala sanbi aad mud insaanku aad dad ila ay fiir wax tacna wax iska cad oo waxa iska daal lagu dhinaa waxa samee lagu dhineeyo oo shariicada إنسان waajiyayad ku caal fashood barad insaan sad qamalaaynaa silsayn aramy ku ثم كان miisa noqon marku manidi dhaafay calaqa tan diga xinjirta miisa noqon oo ku dhagan dhayn fa khalaqa ilay miisa sawyay ay u abuuro oo dhaafay fa sawwa ilay miisa sabino sa hadabta ay oo sanka labada duleel labada ay dhod labada ay dhagoodii madaxa saadanta isla gamaanay roohi seed u maleeyay sayyahu subhanahu الزوجين الى من أحقص إنسانك الزوجين اللي وان نوعه أذكار والنطاور مغسرها يكلم أليس ميوسوحين ذلك اللحظ سبحانه وتعالى سوف أبوضي المرحى سمري بقادير مدعودة على أن يحيه النوري الموتار على ورهن تصورك صلى الله عليه وسلم وضدك ضحييري سقنوييري سبحانك فبرا إلا هذا هو ذانته النعم إلا هذا أليس ذلك الله صلى الله عليه وسلم إنسانك سواب ورد بالتحدير المدأوذل على الموت سبحانك مالك إله ونزهن باقصر نتين لساء إنه لأوذل فبلا نعم سورة الإنسان وصورة مكياه سورة مكسو ديكا وصورة آخرين دا دا ده ورسول الاخرين جيلي الله عليه وسورة ده السيدة له السلاة ده الصباح مالنك الجماعة سيد يكتبه رسولك أخنجر صلى الله عليه لا سؤال. ما تنا أن قال سبحان الله الحويم. حلا تاء قد أتاو الحويم. عال إنسان إنسان ك. حين وقته وميل الدهر الزمن ككملها. وقت رسول الله يكون صناعم. شيء عن شيء شيئ مذكور الله شغال. أدو إدم ياد وقته وسجيم باصومر. هذا الروح والبي هي وادون كان صامري وقته وسجيم saddan hada jirtay saddan sana koor wax la sheegay dad afar tan و afar sana koor raad yar tan jirtay dad taan ruujay intu waqti aan waxba adaheen oo و calaheen oo galay aanba jirin ba soo martay baa leeyso kana utaa hal qata ab qata waxa ay إنها النو خلقنا وانا وراء الانسانا الانسان كما نرى من نطفة عن روف يجري منها حقا من كاعه وراء النطفة سوف يسقط درائعا أبي ويدي تقوى بيسو يمينه وستيناس سعطا كونان نبر كوكيم كونانوحو كيم حالكا ويه روضا الناس بحضاء حالكا سيكتر بحضاء الولاد مني من كاسة ستة قايا وحاسو الله كاعب ريس محانه و تعالى متكل مرة بالسكر مرة السهر أيه يلموه هذا هو أوه كذا مش عادي الله يسكت ضريب إنسان كم حلاوة يمتحن إنه إن لا إله سبحانه وتعالى رميه له وياه بين إنه أول أو مرتبقة إنه أول مرتبقة إن الله يمتحن الله يمتحن باليساور فجعلناه إنسان كم حنكله من دبيع بدمري ده صنع ندوح مغلي بسيره حركة إن أنا وإنت أمرك نصه إن سامنا وجد تجيني haddaynaahu wa an u qadayna as-sabiila wad-dabi'a an u qadayna imma shaakira hun nuqumad mu'mina way maqminu ghal nuqad wadada maxa lagu cadeey wa la ilaha illallah inu wadada qaadiy anu gar maraw wadada naarta loo cadeey kijanala loo cadeey taana ka gutaana maraw in mashakira wadada maxaa loo cadeeyay mashakay inoo noqod mid Ilaahay ku shukri oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumay oo ima kafarana in annagu mar shakirki iyo kafoorki wax ay kaleeyin Ilaahay noosheey in annagu waxaadna waanu diyaar leel kaafirana kuwa qofree oo wadada naarta أغلال نواجعانتي اللي قند مركي الاسكفر وصعيرا ميا نارده لهريو إنه لأبرار مرك وشكي شاكر كهو بارينتي يشربون كعبيان من كاس كوب خمراء حقي كانوا ومزاجوها واحد اللي قد رأي كافورا واحد اللي قد رأي كافورا واحد اللي فصل كده عين وائل يشربون بها اي كعبان عباد الله إله أدومدوس يفجرونها ويجيتان تفجيران دي ديتان كتير بيجمة هواد إشارة يسمون كاسه كوسو جد ميساو عندك كوي إشارة يسا هدات تاعين تبغسويل ستاعين أو كوي ما نس هدات فلتو هدات جيفتو هدات صعنايس مرول بقى عندك لو كوي إشارة ما نس يفجرونها إيش عاود ينتفجير ويسكوا وضانين سي طيب مرول بقول النقرات مر كاسه هبوقاور ما أدون كواحد ياها ينضغط يقولون في نجل نطاعة وخيرها و يخافون و يكعب سنة يوم مال يوم كوكانه شروه شركيسه مستديرا من دار البلوم مال شركيسه بارية وقيامه هذا التربة شركيسه بدانيه تردسون عبانتو خمسين الف سنة أي كعب سنة و يدون كمركز جوغا و يحاق إيييو سكوه جوانا ندركان و يدعمون الدعام و صفاتك و انتظروا waxay laan ku qofad badan way rooxa in cuntalaas way dad amaa taaam anta raayay bixinjireen xala xubbi ma xubbi iyaga مسكينا u jecel oo u baahan bay waxay bixinjireen miskiinan miskeen oo yatiiman agoon oo asiran ayaa mahbusu mahbusa halka ay dadkiisa inay joogan waxana laasiin إنما نطعمكم بهذا إن قلبك سكر هذا عرف قد مايا مركباتك وحسينا ينمساكين تي عوان تي عسيرين بهذا إنما نطعمكم وحين قودنا إنا لوجه الله إلهي درتي إلهي درتي مع واحد إنسان في قلبك هذا لا نريد دواني من منك الحقين جزاء أو عل ولا شكورا أي أمان من وقت النجونة أنسي نو الكلام هذا الوقت أنسينا أن نقنع لقيا راي سيسان من الدوني yana ugu amaantaan ugu sheejiidan wa kaas ma doonayo wa ilaahi dirtu taas ay qalbiga ka dhahay markaasi hadalkoodi wari si wadaanu inaanu naxafaan afsanaynaa min Rabbena rabigana xaqiis yooman maare yoom ka soo naarta alla إذا فضع يتلممها لها فوقعهم الله إلهي وكي إلى شر ذلك اليوم مالك كاع الشركيس ولقعهم إلهي موسي نظرة وجه فرح وصروره قلب فرح وحي لقل منه إلهي موسي نظرة ووجه وحكمه قده صروره وقلبه فالحده قلبه فالحده وجهه إلهي سوء ضل لبضوا هناك فرحان ما يستلمه رأيوا منه قلب يسو اد امرو يسيه وجهك كارم ووجه فرحل وانا صفي عنه وانا صفي عنه وانا صفي عنه وانا صفي عنه حتى هذا التعبان و اد امرو وصاحبك وصداقه وجه فرفراً ايه بشارة وجه الكم وغتلى لكل ماه ساده وقنحن مارك قلب يقين ويقفر حين ووجه يقفر حين بالي وجزاه إلهي وابا المريء بما صبره صبر قودي سيبتي إلهي تعالي شبك صبر معاصدي يا واحد النفط الجاريد شايل ضام كورحنا يي باي كصبرين وحوله يقدر يي بما صبروا بساف الصبرى صبر قدي سحبتي جناتنا يا وحريرهم ولا يقدروا جنوب بير يا بحرير متكئين ويقصي حنايان فيها جنات حياة على رأيك سريع عن كونك لعين مقع ليرونا أركم هيان ciha janada xeeda shamsan qorax iyo kulay iyo walaal zamaarin qabow min adduunka waxa mar wa qabow mar ka وأن الله يجيبها ويونلا يورها نكرمها لا يرون فيها شمسا كراي الأركم هيا ولا زمرين قبوا أركم هيا والدنيا تنمو يدودها عليهم دوش شادة دلاروها هركت جناده هركت جناده وكود وجهة أركي سكاة تجي مارة قرحة مارة كوس صباحي سمرد جديد مارة واحد هذا يمر وشقق وقاس ومنت صان هو رجع يبان سود عليه وقاسان وحماله يسان وحوس مين يسان daniya عليهم geeyo wa kooy marayay fajrasiil ee biyaha oo kariyay aanin wa عليهم tan way dhawdahay calaamdu shooda ilaalo ha jannada harkeedo wa dulilad wa loo gelciyay qodofaha jannada gorashadeeda milaha gorashada tilan gelciin wa kooy manays kali marka uu baato qalbiga nooc wella ka kasameysan fidaalada wa aqwaan ku baalada waa kanaad ahatay qawaarir qorodo way xagga safinimada waa qorod qawaarir qorodan de kumudeysa oo jabaysa waxa mahe waa qawaarir qorodo oo min fidaatin kasameysan qalin kasameysan dadaruhu dadka u qidnayay way ku qadarin gacan tola taqdiran جعنت هذه اللي ويسقون فيها جنازة لحدا وعلى قوة كأسا قاب خمراء كان هو هذا مزاجها واحد لوضع زين جميل واحد زنجبيل. زنجبيل ويه عينا وفيها جنازة لحد لحد رأوها تصنع على رأس السبيل هذا السكين كريم المقع على way emaa kharadaad duugo khalaar balaayada oo waka oo ay toofay ali waxa aadna la tawaafay dushooda wildaani weelal mukhalla duuna oo sida ayeen lagu waariyo wariyo digboob imahay muqoom maayaan isbitaal imahay ila raaytoon wilaasha markaad aragto ku adeegaya xasibtan waxaadu maleeyeesaa malari ei quluu ismuqataw nuul badu malayn baale manthuura salaafiray wayda raaista markaa hartama meesha halka hadii إذا رأيت الثم مركز هالكاعرة الثم ماشى صو جنده رأيت النعيم بذلك الله ودجته وخرج جري و لقد يس على بيت أمرك وحال الآخر جناته جعلانك أو حال وريني زراعة لهم صورضة مياه عليهم وحاضر شو وضعها في أيو سبتم حرير تبر كذا جلد العسل خضرة عجارة ويس تبرق كذا على وحلو واللوج يجمعها يفرح أيه الساوية جن جم أو من فضة كصاميس وح جمع الفرح على كشل ولا سوق الفضة كصاميس وسقام كوراوي ربم رب دقات شراب بكوراوي طهورا أو طايرة أنجع عن الثواني maro jinno idima qasina oo kaase wa ilaahay isoo koobaray ayu ilaahay si saqaf rubo musharawo dhaw ah alla wargi in hada waxa ilaadin kaso waran kaana wuxuu aaday la ku midinka jazaan saa soo ku dhahay ilaahay ku wasa lagu dhahay ayan ugu wa fajiyo waxaan halka ku gaari waxaas waxa tirada bana ilaahay inoo midinka عملك يدونك الصميسيان بالنكاور هنا وكان وحوء هذا سعيكم عمل يدونك الصميسيان مشكورا مثل قشك ريو إلهي نبو كشك ريو إذنك وحوء عملكين نبو كتري إذنك نبو كشك ريوك الجنة كشم سأسو الله إنا النو نحن النو نزلنا وانسود الجن عليك الدشرة النبي الله قال القرآن التنزيل مرك إلهك ونعم الله هي جنّة هي خيرك هي بروقلا ولهك صورني مي... أي على الرّجس مهار وتعاله هدونك مرّك وح صورني يالن لكن ووحي ومشي وحال و كسب الله الوش قيسون القصير لا تقل محار وقول رجع روح كسب الله إني إلهك كلام كيسالح راعو ولا برتو ولا وع انخل ولا جاردو لو جنسوا إننا نحن نزلنا عليك القرآن التنزيل فصبر مرّك هدونك مرّك دبّي يالو ح صورني fasbirsabea لحكم ربكا. ربكا. وحكو وحكو صبر دا دا. ربك rabbiga wuxuu ku soo qoon kusaabeel ولا tadic haadeecin min oo gaalada xagooda aad ka man mid dambi badan oo afaashiisoo dhan ay dambitaa ka furoob oo gaal nimo badan ilaahay ku ku feeyeeyay rasuulkiisa kitaabkiis wuxuu xukur bas isma rabbiga ألا بذكر الله تضمينا مركز صوت حسك إلهي بلس قرآن حسك بلس أبكار بلس تسبيح بلس تحميد بلس دعاء بلس إلهي سبحانه وتعالى وحوق السنة يصبر آخرت حسو الصناس الدوم كان يوحي يرين الوابرين يو لك حسك مركز الصبر يساوي ملوقت إيا مشاكل كي وقوية راني تقدر تبعي إمبلا سبحان صبر كي يدكر. وذكر خص اسم ربك رب قال بكرة تنجيلم قراء واسيرا يجئن كذبا ومن الليل هبين كين الفجود الله يس يسجد أتوه وسبحوا إله نذه وأتوه كل ليلة طويلا هبين دار الله يتوصل بحه هبين دار تصبح القرآن دا قوان كل واسرعه عبد الله ابن عباس الله يبين دار أتوه صار بمركة هلا يسأو حنرنا وحكس وقال مس الدنقة كقول داعي إن إنها أوراق قوان يحبون عجلة التن دق دق و لما نس هدونك يقالده جعلي رعوا من كان مرك الله مرة وانه قالده شباب منت شباب قوم فهو منه وانه الآخرات جعلاته اله جعلاته الجندي سجعلاته ان هؤلاء قالده يحبون عجلة التأدو يذن دق دق و هجعله و يذرون و يكتق اياه و وعمل فل مايان و جعلان مايان وراه مهرتوض يوما مالا و maalinka u shaqaysan muhiyaan nahnu annagu xarqnaa um wan awr wa shiddidna waan xoojina asrahum xubnoodi baa ilaah subhaan anaga dabarkaagu waxa taxaneysa waxa foorsaneysa waxa istaageysa uga ku jirjircsano marka iska jabayo mateedu ilayba sa inoo gaayso hayno awore waxaan kharadnaa oo shiddidna asra ilayba xubnoodi awur qodiban adkaynay wayda shiina سورة دني والوان روح عصر. قلبك قوي وجل عسل نوريسا قلب يس آخر وجل علا الدون كانوا كذا هي ذا روح السورة دني إلى هواس قلب يس وجريو كذب برسولك آخر جليس الله ورسوله سلا ده سواه لا تقول بذي إن هذه تذكر فمن روح شاع الدانة اتخذ خذا حصلنا إلى ربي ربي سبيلا وضد دي وفديه سفج على جنس وروح الدانة وكساسا وح الوعد وما تشعون ما تضن تاني نختار ما الله إلهي صادر تد إلهي بخيرنا بريدي صبري إلهو خير كيلا ضن لهم مهديني وسيدني رسوله صلى الله عليه وسلم ذات كبرى سوينا كده عيسى إلهي هنونه إتوس ساعة إن تلازر إلهي عنو مسكين شرك ما كر عقان النفط يا ilaa sharaka iyo kharaare ina tanada oo yima caasiga dunuub khayrkan ilaawi micayda calaay iyo fowde saatiro oo ma tashaawna ma doontaan ila insha allah ilaahay wuu doona mooyeen inalla ilaahay kaana caalima wa cilm badan ruuxa khayr aya wadaa saxda inuu maro ku haboon ee mudan ilaahay waa qana fadli يدفروا كل يوم يشاف روح الدن في رحمتي سلام كوجريات نحلي استوين الجناة الوجرة والظالمين الجارضين عاد لهم ودياريا عذابا عليما عذاب حنومبا بسم الله الرحمن الرحيم صلّى ومرسلات والمكي والمرسلات عرفة قارس سبحانه هل وحيد دار بيدهن قبلا والمرسلات والرياح دويلي دو من كل دار المرسلات اللي بتري عرفة يدو متتابع واسد بسعة كربوين، عرفوا حال هذا الديك هو كلاية فرس قيم، واحد يقول أنا فرقة اجتماع هالك خسارة، عرفوا الديك، عرفوا الفرس، إذا صار صدق، يسد بالجود، والرياح، المرصلات اللي الديرة يجي إليها الديرة يبرفان، هي إذا صار صدق بالجود توي خير waxaa soo maray sidii dabaylo oo عصفة kuwi calaamadeen camisifaa waa dabaysha geedaha iyo guryaha iyo wax walba baabaysalna badad ay ka naysan doonta garrees moojada ka naysan fal casifato fal riyaahi iyo dabaylo oo ku cal casifato ee soconaas asxan sid daran casifaa dabaysha saud kale oo go'o waxin sa u wa والرياح wa النشر anaasharaatnaash waxa kaloo lagu fasirey wal malaaikaatinaasharaati daruuraha kala xeerineysa nasharan daruuraha ka xeerineysa raurtay caheynaysa mantaasay meel geeyaysa kala fidineysa roobka ka imanaya labada waa lagu fasirey kuwa horeyow waa dabaylo naasharaadna dabayl iyowaa ilay aday maraytayna wanaashraat malaayti kaxayneysay daruurta oo madarka keenaysay nashara kala firdhinaysay daroogaha iyo roobkii dhicayeen waan ka soomaro odeysay xirka ka soo baxaytay waxba helegey toobooqad marka malag ba kala firdhin ayuu daruurta oo kaxaynaya malaayid xayes fal farqaati farq tanna lawa lagu fasireyo fal farqaati fal al fariqati haqqi حرام haraashiye haram kala saare آيات kala saarin ayad quraanka fal fariqati fal malaaikaat iyadaa waluugun malaaikaan ku dhaafay fariqati waxa xaqi baadalka kalageeyo ayad ka la yimnay fardhan kala saartaan fal muqiyati fal malaaikaat samaq ilaahi مخلوق kay sa yahdoodmada uu u cuur dareeyo oo uu sajeeyo ilaahi ee xaqiiqda dalka oo uu nuduray digitaan intaasa jawarti inna ma tu'aduna lawaqun waxa la idin yabo hay oo qiyaama ah oo dhimaash ah oo qafri ah oo xisaaba ah oo والمرسلات والرياح المرسلات التي تدري لتدري حرفا ايغون خاريصو قاوو وساي 7 صودو او قرخ با فالعاصفاتي ودويشي وااد بربرينيس تي سونايسي او سوت درن درن والناشرات والملائكة الناشرات فروب كا كالا كخينايس بييها كالا فردنيس ضرورته كالا فالملقيات فالآيات او قودارت عينيا الفرقات faraqad ka بعض xaqiiqa baadalka farqan fal mulqiyati fal malaayikati القرآن عدرا ee suud إن dikr an quraan cidran usoo dajinay in dadka loo xurdeero ruuxna uu sanheeri laaagtis markuu tago waxa saasay ah ayaa saasay igu dhacday oo ka jahil banaa oo uun dir digtaani intaasan ku dhaartay iniba too aduna waxa la qad dil dilayol xorow samada dami furanta meel faran iyo ku arag samada iska furmayso qad وقت dilayso wa ila يوم gal jibal oo booyn no sifar le burburiyo waxa buuraha dhalla so shan loo mudey in la jamcinayo ummadoodii ay uga la isurkeenayay ummadoodii ku marqad maalinkaasi seeyayay muhiimay baa alaah subhaanahu ta'ala wa ila waqti la rasuulu u qitat jum'an waqti la sameeyo ola waqti marka اليوم الفصل كالسار كان اليوم بد مال إنكار سروية وين انبذنا وقول لك وما أدراك محاكوس ما يوم الفصل يوم الفصل وحويالي يوم وين عاد يوم إذا مارن ك المقدمين وأسكار علمنا رجمي أن هلاج أذكر إله بيني وقت قران رسول النبي عليه الصلاة والسلام علمنا رجمي أن على ورنا قوي كوري ثم نطبع مي على خيرنا قوي الدم انتهى من قوي كذلك ساس على النفعة والقصة إن النبي المجديمين الدبيرة ياشرق سو إلى عاسو الدب الجالس على الوصمة وين يوميد للمقدمين خلوكم نعو إن كوراي نوترناي مي أن إذا أور هدد من من ما النبي حقق مهين حق رون بيت تورض ضعيف والمنيدة أو أركض وفعينا وقاس مي أن إذا كور تدق واحد يجي يدروح يس كبير يروح على وقاس ومجعله ما إلى بيها فجعلناه به منى ي في قرار مكان سوق اندخدي مكان اله الهي لما كنيه وراحنت و ادبلوا الي اذكروه و بيها ما سو الله سبحانه حكا مرق با كو الهلينه وا مكان رحم مندي في قرار مكان ماكين المكنيه وسفي عن ادغ لا اله الا الى معروف وإنت من قدر ان بو هلكا كسنان الروح الا لا يغار اي مده معلوم وا انتو قودلانه مده ليا قانيله 35 ملخ ما تضوع وقع فقدرنا اننا الساعه قدر بياس اني هلكا كوجران انت وسه هالان فنعمه القادر ولهو وخ قدرانه او نعبن وير يوميد للمكذبين الا بنجعلنا وين كولينوت على الأرض دلوقتي كفاتن ميدن كافي دلوقتي ميدن كده بحين نور إيوة غيري مين على الأرض كذي الساقوم بتكون سوين الأرض مين على كفاتن ميدن دمو كافي أحيانا نورشة يواموت نورشين واضفش ما كان دم وجعلنا مين في على الأرض ده بورو شام خاتن لعدير واسقيناكم مي إذن كورا من ما أنبيوه فراتن عنهم إلهي ساصيد المصلح كله على إلهه إلا ودان أو خوف ردا أو شيدان كر كر كره عدم فما هي سأقول عليه سما نينجل البيع دبض أو كارل دينكري على كورا منتكري سأقول الله أن خير على دبي على قدر واسقيناكم ما أنفروت وين يومين المكدين دل إن دلقو مكدين تيم سان ما علبت حقيسا أنتوا مظاهدين به سجد تقدون كوبيني عن ذلك الطعى إلى ذلين هر حقي في ثلاثة شعابين أو صدق فرقاص صاحبه جهنا أمرك مرتب أول كيقق أو حين دب قدملك هذا ولا عربيش أنت عربي دب أنت ص الشعبي النقضين دب كحقي سعد وجهنا بالله لا ذلين هر كلي ما همدله حريستو ولا يغني كان ceym meel leh ee oo leeyahay haggi inaa naartaas tarmi way ganey oo ay toori be shararin dambaabur oo kalqasri guri weyn leh waa wax yar oo xataa aan dadka guminin oo dalka ka midboode marku dabku oolanay waxaasi wuxuu leeyahay guri marka dhuxulsheentay leegtadu dabka tamabur baayganaysa oo kal qasr guri weyn oo kala kaanu sida uu u yahay waxa uu maray waa shararkii jimaalatoon awr badu marayaysa awr oo safn midaw awr mudjirimenti iyo mudkadiwinti hadal ولا hayaan wala هذا allahum xalalo idin ma hayo faa'iidooyin dheer daran la hayaan afkaba laga daboolaya laga xirey ma hadlayaan macuur daranayaan baali subhana wa taala wala yidan allahum lo in كان haddu ahaale boo ala dhahay ya la kubin ka kaydan xeelad ruuxi hayo bakii duniga xeelays ruuxi galanaya meelo ku caaray soo xeelays adunka waka ruuxa ciqaabta waa laga yaabo inuu ka xeelayso ka baxsadaw oo ruuxii baxsan kara uu baxso ala dhahayso anaa wata ruuxi في dilal harar bay kusugayeen oo dhuyuurii ilay kusugayeen caana iyo malab iyo biye iyo khamri iyo wakh iyo fawaakiyay bay kusugayeen qodaro imeystaan oo ay ugu jeceladaan iyo qalo waxa lagu dhayaa kuluucuna fawaakiyada washrabu cabba ilaahaas caanaha iyo malabka iyo biyahay haani aan idinkoo laydintaan iyo malaa'iita meelba idinka subhanallahi ka cabsameysa jeedduun ka cuntay ima kuntaan taamara waxa lahayd aan kuwii sameeyay sebti kuxun ku cabsad saa lagu dhak koow waa sharabu haniye dewa kuntaan taamara hawlkaad sameeysan sebti in aanow kalaalka saasan majlisul makhsinya dadka ihsaanka sameeyo ilaahi cibaayisa hagaajiya saasan waa walmarina waalay subhanallahi ka samayna قليلا هي الدنيا إنكم مجرمون دميال باتين دميرايل باتين وعلى ذكر النار على ذكرين واحد كعورا كرتان يواعب كرتان يواعب كت ما ترع كرتان كت ما ترع أنت أدون تان ومال ما وعلى قليلا هي رعون وعب أو راحيس بما كنتم تعملون عمل كرسمين سن سبت إنكم مجرمون إنكم مجرمون دميايل باتين عرب بين كهرة ويلي وملك way dad qaran mujrimintu markay lagu dhoolaahoon iyaga adduunka er kacow tukada la yaan kacow ma tukan jirin markay la war tukada ma tukan jirin waalay subhanahu wa ta'ala qowdan salada kam intayuu ma tukadan عجائبتها ساونا عن رمين والي نحو رمين بأليه سبحانه هيا سعى رمين إيا حنطا إيا بانطا إيا قال لماذا إيا وحا فلح لأي كلام كسا رمين والي فبقى حديث ببعده يؤمنوا والله بعلا